الحب حب والحبايد حبايد والليالي الحلوة حلوة وانا وانت وانا وانت انا و ولا حد تالتنا لذتنا انا و انت انا و انت و بس انا و انت ول حدت لذتنا انا و انا و انت انا و انا و انت و بس حلوتنا انا و انت و بس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسابق ليالينا بخطوينا ونقرب اجمل مواعيدنا انا وانت وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسابق ليالينا بخطوينا ونقرب مواعيدنا ونعيش من الجمع سبعتيه زدنا وزواتنا غرام في غرام ونعيش من الجمع سبعتيه زدنا وزواتنا غرام في غرام غرام في غرام والحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد من ولا حد بس و ولا حد تلدن بس و انت وبس لوحدينا طول ما احنا بعيد مع بعضينا لقمة صغيرة تشبعنا عش العصفور اي ننا وانت وبس لوحدينا طول ما احنا بعيد ما بعضينا لقمة صغيرة تشبعنا عش لا سفره يقضينا ونعيش من دمعه سباتيه زدنا قوه غرام في غرام ونعيش من دمعه سباتيه زدنا قوه غرام في غرام خمف غرم و الحب غطانا و فرشتنا و خدود الورد مخدتنا و انا و انت ولا حد تلتنا انا و انت انا و بس انا و انت ولا حد تلتنا انا و انت، انا و انت و بس، انا و انا و انت و انا, انا و ولا حد تاني ابن انا وانت انا وانت ولا حد انا انا انا و وبس انا يا حلاوتنا وبس قوي مرجحنا مرجحنا يشوق مرجحنا يشوق قوي مرجحنا مرجحنا يشوق على قد ما تقدر توحنا توحنا الفور لفوق اندی قدو دشتك عند القمر عند القمر وف عس النور اترح يا زول عند القمر عند القمر اللي ولا نوم ولا نس ولا ليل عند القمر وحلو يا ليل حلو يا وصل لي جنو ابو حلو يا وصل وحلو وصل ده الحب غطانا وفرشتنا ولا حتی می‌نم، آنا و انت، آنا و انا و بس، آنا و انت، ولà حتی انا و